اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة الله على محمد وعلى آل محمد صلاة الله على <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الله الرحمن الرحيم مالك نوم الزين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط والسغين شراط الذين أنعنت عليهم وإذن نغتون عليهم ولا الضالين <تصفيق> ولو قاتلكم الذين كفروا لولهم الأجدار ثم لا نجدون وليا ولا نسيرا سنة الله الذي قنق لك من قبل ولن تجد السنة الله تبديلا وهو الذي كف أنهيهم عنكم وأنهيكم عنهم ببطل مفتة بعد أن أظهركم عليه وكان الله بما تعملون بصيرا كم الذي أكبروا وصدقوهم عن المسجد الحرام والهدي معكوبا أن يبلغ ولما زالوا مؤمنون وزالوا مؤمنا كلما علمو أنجبوا أنجبوا أن فتقولون إنما عرض يوم القيامة ليدخل الله في عشمة من النجاة. لو تبينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إن جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية جاهية فأنزل الله وكينته على رسوله وعلى المؤمنين نوا وانجموا من كن متصقعا وكانوا احفظها اهلها وكان الله بكل شيء عليما <تصفيق> الذي عبدك وعبده من الحمد عبد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 مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولن المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا قضا قضا الله قول الراوي بالحق لا تدخرن ان المسجد الحرام ان شاء الله امين محلفين وعربكم ومقيم لا تقاول وعن ما لم تعلموا فجعلن دون الله تقطعوا قريبا هو الذي أرسله له بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفاة الله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشدا وعلى الكفة المحناء سرى هم ربعهم في فَضْلًا يمتعون حظلا من فِيمَا ونقوانا فيما هم في وجودهم من أثر وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا يُعَذِّبُ الذُّرِّيَّةَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا Allah dan gerai aloh ab Allah I will be all in my life. I will be all in my life. I'm going to walk untuk mengonena mengenai Allah yang saya kurangkan Allah ливо 55 Allah Allah Kalau... Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mahu, apa yang